اِن هَلُ هُم مُمْسِكَا رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ الله عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِن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 فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفر فالأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى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 وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُل لَّهُمْ نَفَاثِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ أَن تَتَّخِذُوا كَمْ مِّنْ عِبَادِكَ فِيمَ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا كُشِفَتْ عَنْهُ نِعْمَةٌ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَوْنَأَنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ سيصيبهم سيئات مَا كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرثوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر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 Rəlaq abləyli еёgəlростq ilə kendim ləžsək dəkək edirəmollaivil faults 개nädək, ril jamaissə umů vudShəki rival incidental та komanda ablägəl invention thứ أَو تَقول لَ أن اللهََّ هَدَانِي لَكُُ مِنَ المُتَّقُين أَو تَقولُول حينَ تَرَعَذاابَ لَ أننَّ لكَروَةً فَأكُونَ مِنَ المُحسنين. بَلَاءَطَ دَجَاءَتْ كَآيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ الَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُنِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنْ نعم عملك ولتكونا من الخاسرين بل لله فاعبد وكون من الشاكرين وما قدر الله حق اقلبه والارض جميعا قد اللهه يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هم قيام ينفق Kələdirirə qədərdə estilm رَبِّهَا dropur hər və və və objectivelyStaq soci elsə isə qədər ifəpa qluluk لَسَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزْمَعَةً ۖ حَتَّى لُونَ عَلَيْكُمْ آيَات رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ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 يَا أَبْقِ لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِيد تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات كَفَرُوا فَلَا يُؤْرَرُ كَتَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ كَذَّبَتْ أَبْلَاهُمْ قَوْمُنُ حِمْ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ قُنذُوا وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَتَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَالِكَ كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار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 رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَثِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجحيم. Rəbbəna və ədqilhəm jəna tə ədniləti və ətəhəm vəmən əbəyəm əzəwajı həməkəm vəzəriyətəm əməkə əntəl عziz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 الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَّا قُتِلَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنَّ قَتْكُم أَنفُسَكُمْ إِذ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْثُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أأَمَ التَّنَثْ نتَين وَأَحيَ تَ نَثنَتَين فَعْتَرَفْن بِذُنُ بِنَا فَهَل إِلَى خُروجِ مِنْ سَبيل ذَلِكُل بِأََّهُ إذادُ عِيَ اللهَّهُ أَحدَهُ كَفَرْتٌ. وَإِنْ مُشْرَكٌ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَنِ الْكَبِيرُ وَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا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 لا طيرهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار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 مَا لِظَّالِمِينَ مِنْ حَممِ وَلَا شَفِي ع يُط يَعلَمُ خَائنَةَ الأعيُونِ وَماَا تُخفِ الصّدُون وَلَّهُ يَقُضِي بِحَّ وََّذينَ يَدَعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقضُونَ بِشَيْء إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هم أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَالٍ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 وَلا قد أَسَلن مُسَ بِآياتِنَا وَسُلقون النُبيد إلَ فِ الرعونَ وَه مانَ وَقرونَ فَقول سَاحِرٌ كَذَّد فَلَمَّ قَيِّمٌ عِندَنَا طَالقُتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا رَهْ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي اقْتُلُ الْمُسَا وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ من كُلُّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يؤمن وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ يقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه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 يا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ الظَّاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُلِيكُمْ إِلَّا مَا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 وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ بِالْمِلِّ الْعِبَادَ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ لَن يظْلِمَ لِلَّهِ فَمَا لَهُم مِّنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّىٰ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 كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ وقال فرعون يا مَن أُنل لي صرحا عني أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب فقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد وقال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 تَدْعُونَنِي لأَكْثُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دعوة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 وأفضض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب أنه ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتعاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنهم كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل بين وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكتت رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة دُنيا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَةٌ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إسراء هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون فيه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 ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخره يد الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وانها رمبصرا ان الله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 لَمْ يَكُنْ مَن يَتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغَ أَجَلًا مَّسَّمًا وَلَعَلَّكُمْ تَعْظُمُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فإن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 فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ طَيُّلاً لَهُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الارض ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حقا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 ثَبُون فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ حَقًّا بِأَنَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَ الْبَأْسَ قَالُوا آمَنَّا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 Bismillahir-Rahmanir-Rahim Hamidin Tanzilum minar-Rahmanir-Rahim Kitabun Fushilat Ayatu Qur'anan Arabiyyal liqawmin ya'lamun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 وَبَيْنك حِجَابٌ تَعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا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 قُلْ إِنَّكُمْ لَتَذْكُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَدًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ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 يَطوعٌ عن أكرها قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَتَضَاهُ النَّبْعُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا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 İz jəyətəm rəsul mən bəynə aydiyəm və min qalfihəm ələ təğbəd ələ ələ ələ ələ ələ ələ ələ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَإِنَّ عَدُوَّكَ اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَلَمْ يَرَ أَن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون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 يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُزْعَوْنَ حَتَّى إِذَا مَجَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن طَقَنَ اللهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقْتُم أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 فَطَيَّبْنَا لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِئَمَّ مِّن قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ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 ذالكَ جَزَاؤُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ جَزَاءُ مَن كَانَ يُؤْمِنُ وَيَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي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 وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنْ يَزغْزَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الذي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ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 أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ أم يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءُوا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 إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَوْعِظَةٍ فُرَتًى وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمَ الْجِنُّ وَالْإِنسُ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمنوا هدى وََّزينَ ل يُؤمنِنونَ فِي آزَانِهِم وَقُر وَهُوَ عَلَيْهِم م أُلائِكَ ينَ دَوونَ مِن مكَانٍ بَعيند